قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كُنتُمْ تعملون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 وإذا رأوا تجارتنا لهوى فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله وإذا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 هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات ولرض ولكن المنافقين لا يفقهون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 وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ, فأصدق وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُوَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ جَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها النهار تجري من تحتها النهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم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 إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عندهم أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقردوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم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 والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولاة لحمال أجلهن يَضَعْنَ يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم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 ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن ارضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعَصرَرتُم فَسَتُ رضعُ لَهُ أُخْرى ليُمْفِ قَذُوا سَعَةٍ مِن سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزقُوههُ فَليْفِ قمِماا آتَهُ الله لا يكِّفُ اللهَّ نَفْسَن الل مَا آتِهَا سَيجعَ اللهَّ بعدَْدَ عُسرصر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 فَلَمماا نَبأتْ بههِ وَأَظهَرَهُ اللَّ عليهلَْهِ َفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَبَعَْ بَع فَلَماا نَببأهَا بِهِ قَالَتْ مَنَ بَأك هذاَا قَا نَبَّأنِي الْ العليم الْ الخبير إنِنْ تتُبائِن اللهِ فَقد صَغدت قُوبُكُماء وَإِننتَ الظَّهَ ر عَلَيهِ فَإِن اللهَّههُ مَلههُ وَجبريل وَصَالِحُ المُؤمِنين وَالْمَلائِكَةُ بعدعدَ ذلكِكَ الظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيئبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون مَا كنتم تعملون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 وَنَنج مِ فرَعونَ وَعملهِ وَننجنِي منِنَ القَوْمِ الظالمين وَم وَمَبنَة عمران التي أَحْسَنَتْ فرَجهَا فَنَفَخْنافِيهِ مِ الروحِنَا وَصددقَتْ بكلِماتِ رَبّه وَصقَتْ بكَلِماتِ رَبِّهَا وَكتابِهِ وَكانت مِن القانتين صدقَ اللهَّهُ العظيم